الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعنانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الذبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 اَوْلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِلِ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَظْلِمَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأسهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا شوكم بكم، واتقوا الله، ويعلّمكم الله، والله بكل شيء عليم.